هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبله تأتي السعادة تقبله استغفروا وتعافروا بل سبحوه وشكر استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا سترون ارزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا السماء إذ تمطروا تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا